ي ا س م ولكن ه ا هذا هو ا ل م و ي ض و ركود ا ل د م و ي او ج ع ل ن ا نفسه في الموضوع الذي يجعلنا نفسه ف الموضوع الذي يجعلنا نفسه في الموضوع ت الذي ي ج ا ل ر ن ا نفسه في الموضوع د ي س الذي يجعلنا نفسه في ا ل م و ض د ي ا ل م ي يجعلنا نفسه مثل د هذا الجسر لا ي ت ج د ش ل و ر بيتي يبقى جلوى بجرافيتي يعني يدقى فين اللور شامبين ق ى ف اللورة د ي الدرابي يكون نظرها تحت ا ل ج ر ا ل ي ت ي ن يبقى في الحدا ي بورق الجسر ي ي يبقى م ن You h a v in the middle of the a bluish color of the skin of the most dependent part of the body. Most dependent is <laughs> what can e x a e l good in the gas <laughs> due to stoppage of circulation or cessation of circulation and the g r a t i f a t i o n of blood. So, in the presence of these parts, hypothetical e can act. It occurs also in the dependent part s of the vessel. So, if y o order a bottle, d y you have a b o t t of Hypo A h i g h y o C. طيب ليهم عايزه الصين اساسا يبقى في البول غالبا في البول مش في الارثور يعني مصر اللي بيبقى فين ارثور دايما معظمها ي ت ك ن والدول عشان دول خلنا في ا ل ا ز و ا ج تبقى فين هود فايه ا ك ر ه ا من ع ي ز ي ن بوليو متبعا وتبقى و ا ت د تفتحوا كميه كبيره من اللغه الطيب امتى يحصل بقى الزور قديم قالي والله يسترد ميديا تلي ونهار ت ب ي بعد ساعه و ل د ن هذا ش و يجب ة ان ي ك و ا هذا هو يجب ان يكون ة ذ ا هو ي ج ت ان ي ة ك ل ش هذا و يجب ان يكون ه ع ا هو يجب ا ع يكون هذا م و يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ا ب يكون خ ل ا هو ي ج ل ان ي ك و هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان ي ت و ن هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون ه i ا ه o يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان ى ك د هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب م ن ك ن هذا هو يجب ان هذا ه position ي ع ن ي ك و هذا ل و يجب ان هذا هو يجب ان هذا هو يجب ان هذا やめたらやっとあったら、またはクローゼット、いろんなチェックをしてる。やめたら、または、 Uh, ا لو في ايه كان لو ك افتك سيئه وانا بشان بلطله بفصل ا ص ب ر قلنا عشان فابرين ه ا ي ه فابرين ه وايس ف ا ي س تحصل ف ي ه في المورد ديفندنت ايه فارت علي ي ن دا تخلي دا موضونا بقى حسب مواضع ل الاسك اللي ا ك تحت دا ن ل الجسم ا ن د ا ل س كان ل ل ي ا اوبر ل س ك ا ل ي ر قلنا يبقى برزين في الباب و س ت علي دي ل ر لو كان في البرون على بطنه يبقى برزين في ا ل ف ر ا ب س في الهامين اللي قلنا في نورمز وقالوا ل ه في و الدراوند ي ايه بس اتكلم ميديكو ليجل افتو حاجة يا و برضو ا جيدا ا نظره عراقي ت ي من ا غير يقول ي لاكل ج ي ا ي ايه ا مجدان وللاشي ن الى ب ح و ا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 5分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発し今1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発 p て、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発し o 1 u 発して、1分発して、1 n 発して、a 分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分発して、1分 بعي ا لكن بامكانك ان تتعلموا ان ب تكونوا قد امرتم بهذا الامر و ي ك ن لا يمكن ان تكونوا قد امرتم الكلاتة بهذا الامر ويساً معلومه ب ا هايجو كده ياه و ولا ن الوحده ب معلومة اللي قرى نفسها لو اشتغلت عطر زي ما هيدا الهامش لونها كله طبعا دم من غابه الدنيا ولونها ابيض وهاكستيز ستيل فقط ق ولكن ن عندو ا هذا هو ت ر التصوير في اليين في المستقبل ك ل ا لا ن ويعرف ا ن حقوموا م انه يجب ان حسومة يكون ه ح ا ج ة ي هو التصوير ا في ن المستقبل مثل、ABC. number A من extent من will define for وبعدين من ا ل ك ل نورمالي لو, م... لو كان اساسيين يقولون يبقى غارق ي ه ب ا ك ب لون ا معانا غ ايه ي ر اساسيين وغير اساسيين قولنا ايه, إيه؟, يبقى بلوه يبقى بلوه يبقى إيه في العائله و ا ل ك ر ي د ر ا ت و ا ل د ف ن ك ل ودي بيبقى لون ب ي ل ا ي احمر نار ل ا د م ن ه النيترات بالذات م ز ا ل ن ي ت كتيره او م ي ا كبيره يبقى مثل ا و ك ت و ن يتمتع بمزايد ف الميه يتقدم لون زي الشفرات اكد يعني م لانه بل يمكن بوقع هو ان ل يكون ا ا هناك ي الضرط مستقبل خلي بلاجهم دي ا ويكون ا مضوح هناك مستقبل ويكون هناك ي ه م س ت ي ب ل ويكون ت عندي ميت هناك ديه مستقبل ميشيج ا ل م ك ن ه ا هو المعضله ولكن هذا هو ا ل م ا ض ل ه وهذا هو المعضله و ه ا هو المعضله ه ذ ا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو ا ل م ع و ه ا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو ا ل م ع ه وهذا هو ا ل م ع ف ل ه وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو المعضله وهذا ه المعضله وهذا هو المعضله وهذا هو ل م ع ض ل ه و ه ا هو المعضله و ه ا ه المعضله وهذا ه ا ل م ع ا ل ه وهذا هو ا ل م ع ض ل يعني الـ of blood. ايه? لما ايه? يبقى ن ي الـ ت ا لو انتشر ا ي ب د أ ي ع بطولن ايه و ا ت ل ا ي إدرا س ك ي ي ه بطولن يبقى ي لدي ايه بروزه لو انتشر دفاع بيه و د كده ا ما بطولن ي بيضح لو ايه ت ش و ز فيه الضغط يبقى دي ايه بروز وخد ا ش ر ط ل ى هايكروسكوب وشوخه رضا هتلاقي ب ل ض تنزل في التعليقات لو كانت دي ايه بروز ايه انها الشعر تمام حتى اللزر ايه كي شويه الشعر حواليها لو الشعر د كرش يبقى دي مكانات ضخمه يبقى دي ايه بروز لو الشعر ي ه ت ا ج ه يبقى ر ي دي طبعا هاي إيه ه ايه هايكوستيز ممول الشعر يبقى اخر حاجه مزود ازاي الهايكوستيز تمام بالنسبة ل ر ولكن هذا المكان ا ت يجب ان ي م و ن المكان و مختلفا ت و فوست ي ج ن ان يكون ت المكان ب و مختلفا ح ت ي س ي ت ويجب ا ت ان ا يكون ب و س ت ي فين ا المكان اين ا ح ا ا البروزة نجد م خ ت ل ل ا و ق د يمكن ان ن هذا الشيء يمكن ان يكون هذا ا ل ش ي يمكن ي و ن ع ذ ا الشيء يمكن ان يكون هذا الشيء يمكن ان يكون هذا ت ل ا ق يمكن ح م يكون هذا الشيء يمكن ان يكون هذا الشيء ي ه ك ن ان يكون هذا الشيء يمكن ان يكون ه ب ا الشيء يمكن ان يكون هذا الشيء يمكن ان ي ك ي ن هذا ل ي ء يمكن ا يكون هذا الشيء يمكن ان يكون هذا الشيء يمكن ان يكون هذا الشيء يمكن ان يمكن ان ي م ن ان ي ك و ا ح د ج الشيء يمكن ان يمكن ان يمكن ان م ك ن ان يمكن ان يمكن ان يكون هذا ا تمام دي كم اللي تحمل يعني زي انتي م و ت م واضحه جدا ف و س ت م و ت م تبقى زيك خلاص ي ب ق و ل ا انتي م و ت م ولا ف و س ت م و ت م السايب هنا ب ت ت ق ي ل من فرط هنا ايه ولكن هذا هو موضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع وموضوع لانه يبقى متلاقي ايه أ م ا تلاقي ولد فعلا يبقى ايضا البروز أ م ا تلاقي ايه、well、دفع يبقى ملهاش شرط لين او دمار كاشن يبقى مكان بيعرف ي ايه حيث ايه د بكتنة حيث صونة ايه صونة د ي ث ايه إ بصور حيث ت ايه بصرا البروزس قومنا يعني المكان د ه ب ر ض و مفتاح الحته دي او مضاحه م ك ا ن دا ع ي ا ن في ح ت ه كده ب و ى عايز ش و ف ه ا ي ا ر د و التيشنز او بروزز لان انت موجود ي ر ف ع كده نشر فوق السكينه عشان تشوف توكتين ا ل د ي ش ن وعايز تجيب بوته وتفتح بميزه سيما فيها تفتحها في لو كان يجي ل و ح ش د يبقى لسه ق ا ل ع يبقى لسه كان ينزل بركه ان لو يكون موجود التيشنز والار طعم اللي ك ا ن ب ت ا ل ي ن ه و ش بيبقى ك ل ا ل ت ي ش يبقى هي اهي اعيب انت عزار انا متقطع دوقع لو ع ر ر ب دي ز وهي ومتنتقع بستنس ب ا ا ل كان ا ا ل ل موجود في البيت ل الذي ي و كان يحيكون لو يخسر في صعب المنطقه ه انت ا ب ع د كده الدم وتنعيم مجال الكل اساسا ن ت ر ه بكر او اكره بكر الوشي م ت و ع ه يكره لو إ ي د الوش يبقى غالبا بيكون امرا اي بكر يقول ليه هيتوستيسيس ما يعني هو بيطلع كده على ا الرطوبه الرجاله هيتوستيسيسسسس لو جالي ي ب ا ى هتكون على هيتوستيسيسسس ي ب ق ل اول حاجه قولنا ايه ماهو ص ع التاثير من حاجه ل ن ا فاين بطل في ايه بس نمبر سري و ا ل ك و س التاثير ي والكوز ا ر التاثير والصيف د والكوز بي نيجي جدوى ده ر التاثير والكوز التاثير والكوز التاثير ا ف ب و ا ل م و ت تشينج ز التاثير والكوز التاثير والكوز يجيب اكاونت أ و ميت بريق ر ل و ا ح د طيب بعد كده التيابس ل الرمي التيابس السين استثناء التيابس الرمي ريجور مورتس قالي ل ايه ده بوست موردن رجليه دي قالي والله انه ممكن تزيد بس كده المعصول بوست موردن محصل يحفظ رجليه الموصل موصل ايه ميكاليزم احنا خلافز <تصفيق> الاتي بيوم ا ن ف ت ش كده الاتي بي كده الاتي بي كده يقولنا زمان هي مصر النفسيه و بيخلي المصر بتاع ا ل ط ر ي ه كده هو الاتي ب بعد ا ل و ق ف ا ت ما فيش الاتي بي ع ن ي الاتي ب مفروض الاتي بي يجب ان يكون ل ي مفروض ان ا ك و لديك مفروض ان يكون لديك مفروض ان يكون لديك م ف ر و ا ل يكون لديك مفروض ان يكون ل ي ع م ل و ا ب يكون لديك مفروض ان يكون لديك مفروض ان يكون لديك مفروض ان يكون لديك م ف ر و ان يكون لديك مفروض ان يكون ل ي ك م ف ر و ان يكون لديك مف لما اكثر بس ده ا ي ج ا ه واحد يعني الاي ADP م عم ل ة كافة لتحاول الـ و و ADP ي دي وإلى م بي ع ر ا ه عليك كثر يتحول الاي من دي بي وفوسفين وارجي يبقى مفيش اي دي بي خ يبقى ة مفيش ميه الوفاء مفيش لانه يبقى المتاليس و ي ق و t م و n ش او عرقان ديه تدفع ل ل ا س ت e م ا ر في التعليم ويقول موتش او ة عرقان ديه ي ي تدفع للاستثمار ويقول موتش ا او عرقان لا اعرف ماذا تفعلين من اجل ان تفعلوا ماذا تفعلين من اجل ان تفعلوا ماذا تفعلين من اجل ان تفعلوا كل البروتين مفيش بروتين بالانزيمز اللي في المصل ومع البكتيريا كمان ده لان المسلمين يجب ان ي ك ي ن المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ا ل يكون ا ل م ا ل م ي ن يجب ان يكون المسلمين يجب ان ي مفروض م س ل م ي ن يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون ا ل م ل م ي ن يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجب ان يكون المسلمين يجبين ومصر ا ل يمكنك ايضا بهذه ي ي ف غ ي الايه ويقولون ك ن ا ه ا بلا الكلام م في ا ل ف ي بطل انها ل ل ك ا م ي ع ي ي ح تتكلم غ ي دي بقى ب ا ويقولون ك ر ا ي ي متسي انها د ا ل مش تتكلم ا ش م ش ا مع ر العائله الاسباج م نعم قدي ش مصر عشان في هو يشوفه و على الاول و عشان يرد ل بي ويكتشف ن يعني اه ي ا ل و ن ت ر ك الوضع ع م انا ده ي ع ن ا ك تاثير من الضغط على الاطلاقات الاخرى في الاطلاقات الاخرى ا ل ا خ ر ا ل ا خ ر ي الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى ا o ا خ ر ى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى ا ن ا خ ر ى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى الاخرى ا ل ا ي ر ى الاخرى الاخرى الاخرى لكن الضرسات ن ا ك يقوم ه ك ت ف يانا ش ايه ليس او هوه رجل رحشة بتحرك و ي يتغذ ف الضرسات ك و ن ا ش ن ح المحطه ر الكونفراكشن ك ة بالماجد ما يموت يجيها في يتحرك في الانتقالية <تصفيق> الانتقالية في في في ممكن يتحرك. حرك يبتدي كل مصر ويبتدي ر ا اوكيولاي اوكرياس اوووز س وكل الدون والمصرية مصر نصر من ع على د كده ياخد منك كده ينضل على ايه ينضل اخر لنس على ع ن ب و واللور ايه لنس م في ر ش اسم ا اول ده ايه ب المصر ب ا دول ر ع ة ك ما زفاف ل ت ح ل م ص ر كبيرة تباعد ايه يبقى السطر بعد فتره من ا ل م ر ل ل م ط ر الى المطر ل ل م ط ر ا ل ا ل م ر الى المطر الى المطر الى ا ل م ط الى ا ل ر الى المطر الى ا م ي ك ل ى أ ل م ط ر ا ل المطر الى ا ل م الى المطر الى المطر الى المطر ا ل المطر الى المطر الى ا ل م ط الى ا ل م ا ل ل م ط ر الى ا ل م الى م ط ر الى المطر الى ا ل ه م ط ر الى المطر الى المطر ا ل المطر ا م ط ر الى المطر الى المطر الى المطر الى المطر الى المطر الى المطر الى المطر و ل ى ا ل م الى المطر الى المطر الى ا م ط ر ا ل المطر الى ا ل م ط الى ا ل م ط الى المطر الى المطر ا ل ا ل م ط الى المطر الى المطر الى المطر الى ا ل ا ا لانه يجب ان يكون ا س ت ق ب يجب ان ي ك و ه ا ك مستقبل يجب ان يكون ه ا ك مستقبل يجب ان يكون هناك م س ت ق ب يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون ه ا ل مستقبل ي ج ان يكون هناك م س ق ل يجب ن يكون ل ن ا ك مستقبل ي ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون هناك م س ق ب ل يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون هناك م س ت ق ا ل يجب ان ي ك و ت ا ك مستقبل يجب ان يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان ي ج ان يجب ان يكون هناك مستقببببب لو ز ا م الزائماتك ا دخلت ف ي كاين بكتيريا هيا متستفش ل ا اجليد ا كوليجية ل و ر ر ت كلها زي اللي وان لكن لدينا نقوم بمساعده الاسرعات التي تتمكن من التعليمات التي ت ت م ك من التعليمات ل ت ي تتمكن م ا ل ت ع ل ف م ا ت التي تتمكن من التعليمات التي تتمكن من التعليمات ا ل ك ي م ك ن من ا ل ت ع ل م ا ت ل ي تتمكن من ا ل ت ع ل ي خ ا و التي تتمكن من ا ل ت ع ل م ا ت ي تتمكن من التعليمات التي تتمكن من ا ل ت ع ل ي ن ا ت التي تتمكن من التعليمات التي ت ت م ن من ا ل ت ل ي م ا ت التي تتمكن من التعليمات التي تتمكن ا ت ع ل ي م ا ت التي ت م ك ن من التعليمات التي تتمكن منها ش لان ا معاده اتصال ل مورتس ان كل م و ر جسم ا ا ل خ م ستيفي ة ب و ع ن تقعوا ل اول بتوعنا مخشك كده يبقى ي على ن اقل اثنى عشر ا ساعه ل اما لو كل الجسم فلاشي يبقى اكثر نشر يوم لو جون 12 وقال لي من وقال يوم منها صاري موبيين صاري موبيين. لي من ا لو جنب ي مني م و ا يبقى اكثر م الزباطي من الجسم الواجه اللي على هو ي ع نشر ي ا ل وقالي الـ و د هالده الـ من ا كده يوم وعلى ن ا خ يتحطوا في ورقه وياخدوا ر ق ه ج ي د ة مش م خ ي ع ة يعني فين ما بس كل ك و ن ب برضو فريست عندنا كيس كيمسون او لوحده لنا ف ك ل ن ن ا ي م ي ن و اللي هو بقى تزيشن افضليه اكتر دافئ الويدر ايه الويدر اتشيج وسط الويدر برضو لما تم سيستيشن البيوت ن دي هم عاملين ي كميه كامله ا ل ب ي ا لا يمكن ان يكون السيتيمين او السحر او اي حاجه ت ت ك و ل موجوده لان المشروع يكون موجوده في ر التفاصيل رائب ا م و معنى ك بين ا ل ا ج ا ب م و ت ر ا يكون موجوده ل في التفاصيل بين الاجابه اخر حاجه بقى دي الحنة يجب وحدها ا ة ا لفريشال و يبق ماMM وال ا دايجونز م مع マジで يعني مشان هيحصل ان اول مصر في الاول مش هيعرف ما عنديش نصر واحده زي الواحد دي افضل شويه واحده كنت واحد او مثلا ايه اول مصر في الهضم بس ب ت ف ش ت مثل يعني ضغط بيه ايه مثلج ان ي ح ك ت ش في اصل هضم اما و بخلي بالك ان فيه فرص ايه تبقى ن و س كده زي زي ا ل و ل فرص ايه نتابيني كده ن ت ن ب ي ن ي كده انا بيه نتابيني كده او ا ل م ل ا ه ف ر ت اللي هي فرص ايه فرص ايه فرص ايه 4つの血はありません。 اذا كانت تصوير ثلاثة مستقبليه ع وقع واحدة يبقى الاقوى يجب ل ان ث ي ا ا ل تكون مستقبليه ا ويجب ح م ان تكون ش هو هو عشان قابل كده مستقبليه ك خلاص اتفاق عمك عشان توصل م ف الفور الفور و مصنوط ر محبورت مدعو حاسم؟ بين ستيك الستيك حيات إذا أهلاك قلت のたちはこの状況を見つけた時に、私たちはこの状況を見つけた時に、私たちはこの状況を見つけた時に、私たちはこの状況を見つ ماحدش عارف س م ب ه ايه و ح ا ل ا ت ا ل م و و ل ة في كل ح ا ل ا ت ايه هو لقوا ان هو م ص ل ي في حياه ا ل ن ا ت ذ ه ا ل ت ن ش ئ صعب اول واحد يكون ميت وحده طبيعيه ويكون عنده كالولات السباتم يعني كالولات السباتم دي لازم ا ق في اول ا س و س ي ا ت د و ل ر سبير نرفه التنشئه اما يحلوها لنا اول احنا بينهم النهايه ده وقعد ميت ونافك عالمشرف لانه م ا ش ك عليه ت ه م ن ا او واحد ف ي ك ا لنافك واحد واحد و ا ح ش و ا ح افش بوخم افش ايديه مثلا ب و مينير نقول ه م لو ي ن و س ا ن د او مار ب د ي الوضي ا ق م البحر ي ا او ق ل منين ت غرقان ل ر م ا اه لو ي باكم ا ل واحد ف ي ا لقبل وفاة انه مراجل م يبقى ماسك وينز او ساند ي بالحبابات او ي موت يكون ا ل م ص ل ر ي ن م هول اللي حتى لما جوز عشيه البيراي و ا ل م ص د س وقالوا خ ل ف ا ن لما ب ي ش ي ل و ليهم يعني م و احد يقولك ايه بعد ما وصلوا وقالوا حتى يصدروا ع ي ه ويمشي عليه قالت بعد طبع خ ا ل ساعات يكون حتى ا ل ر ي والمصدر صور جديد زي ا ل ا ي جريت زي مانع انهم يشتكي من فرصه يفوق لو كانت حاجه الغيب ي ي والموتس بيبقى د ت د ايديه صبحت انا ويدلول ا الى في ن ي بإيجاد ا الصدىت إيجاد الرشاب قام للشاب انا نعلم في すごい。 طيب إ يمكن ا يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون ه ا الموقف يمكن ان يكون ا ل م و ق ف يمكن ان يكون ا ل م و ق ف يمكن ان ي أ و ن ه ا الموقف يمكن ان يكون هذا ا ل و ق ف ي ك ن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يكون هذا الموقف يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي م ك ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يملك او منزل من هنقول من ايه وانا برمز الاسنان ي زي ايه هاذي خلوز الهارد و ايه لوزه مفيش ا مفيش إيه. مفيش هير ايه هير حكش صبعا ايه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ي ه قولي ليه ق ل ي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه و ل ي ليه قولي ليه و ل ي ل ي و ل ي ل ي و ل ي ليه ق و ي ل ي قولي ل ه قولي ل ي و ل ي ليه قولي ليه قولي ل ي و ل ي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ليه قولي ل ه ي ل ي و ل ي ل ي و ل و ل ي ليه ق و ق و ق ل ي ليه ق ي ل ي ل ي و ل ي ل ي ي ل و ل ي و ل ي ق ل ي ل و ل ي ق ل ي ليه قولي ي ه ق قولي ه ق ل ي ليه ق ل ي ل ي الميكانيزم ان ر ت ب و ا ايه في الاول الراجل المرتفع دي كيميكال اللي هو ديكومبوزيشن الاتي بي لانه يكون ب ن ا ك س ش خ ا ص ي ك و ا ن ا ك ا ش خ ا ن ي ك و ب ه ل ا ك اشخاص يكون ب ر ا ن ا ر ي ا ص يكون هناك اشخاص يكون ه ن ا نسبة ا ل ح د و ن هناك اشخاص ي ه و ن هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك ا ش خ ا ل و ن هناك ا ش خ ا يكون ه ا ك اشخاص يكون هناك ا ش ا ص يكون ه ا ك اشخاص ي ك ي ن هناك ا ش ا ص و ن ه ا اشخاص يكون هناك ت ش خ ا ص يكون هناك اشخاص يكون ه ك ش خ ك و ن هناك اشخاص يكون ه ا ك ت ش خ يكون هناك اشخاص يكون هناك ا مين س ت م د ي ن يا سرايبورد يقولك كدوارد استاد يقولك ي ت ر ك و ل ت في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل ف الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في الاصل في ا ل ا ل في ا ل ا ص في الاصل بيقولك ايه المصر دي انا قرعات عامله زي الرايجوز مورس لكن المصر دي انا خلي بالك ب ي ع فيها ا ن س لهم ل مصر شوربنيج اكتر حاجه فيها شوربنيج هي الهيد ستيفنيج ب يقول انه ب ياخذ وضع الملاكه زي ما ه ن ا في البرنامج كده زي ما هو جنب ا ل ف ل ا ش ن في الغرض وزي ت ما هو جنب الافلاشن عشان هي ش و ق ف ي ن حطه ا ل ف ل ا ش ن ه ن ا و ف ل ا ش ن ه ن ا و ف ل ا ش ن في الهي ب و ا ف ل ا ش ن في النيل ابيعوض خ ع ا ل م ل ا ك ن ولكن ا زمان ب يقولوا برضو بعض الناس ب ي ع ت ب و Diagnostic of death from burning كان يقولك لا لو كان ماتوا حتطو برضو جنب النار بصرنا في ا ل ت ش ج ها, ها. ها. ها. ها. ها. ها. 今ッツゴーカーズもフィステージ كبير じゃないですか。 البروتين دي هنا اولنا في ق ى خيجينيتر وخلي المطر الزهراء ب ع م ل ايه غيور لكن الكيس وده ب ي خ ل ي بالك ماركت دجري او مطر ايه ش و ر ت ن ي ز ي توكلاشر او ضريب بوشيريستك ي او بوكسل الاتيتود يمكنك فى الغيور مورتس مفيش ايه شورتنج او لو كان موجود يبقى ايه مينيمال ايه مينيمال شورتنج ي ن ط ق ا ل ك و د ستيفن ي ن واحد ميه س ا ع ا م ا ل س ا ع ة ا م ت ج م د ا ل ع ض ر ا ت نفسها المصلز ارهاب في ميليتي ن ب د ل و ا ا ي ب ه لكن لو فاتوا انتم الثلج ده يعني ت ش و ف ل و ز و ا ل م ط ل والبلاد والسينوبيا كل ه ا ب ا ل أ ب ر و ز ه لو هتلاحظ خسارت دي ي ه الناس قلتوا ي و يطلعوا بعد ز و ي كده للاجئات ي يعني دي فور ا يصيح م ا ا ي حلوان. طيب لاي غير الموت. احنا في ميكان حاجه اولا بكيبني كانت م يبقى تبريتشر الايش و انو ر ي و ل لك غير ا مورتس ت يبقى ط ردت الانسان والناس الكباره عشان عضلاتها صغيره ي ب ا ل موت بيتي في فيها زور م ا ل ايه صغيره يبقى اندفنها م ت ح ا ك ه ثانيه نوع المطل بولك الأكليس تمام الكوزر ذات س سؤال ستينت حدى تحليل حتة ديبليشن ديبليشن جيد دي ايه راكز ايه وقلنا سؤال كامل عشان للإيه للإيه مرة مطل طب تت اما ل ي م ر ة ر ا ح د ه بس يمكن ا ن بعدو ثمانين المصل الستيتس اختر دا م ا ذ ا ر ا ح د ه ل م ا يبقى اوي حدا الراجل وعليم ا ل ب د ر ي الراجل وعليم السكندري الراجل يبقى ارقى المصل الرئاسي واي رسبونسي المصل الرئاسي واي رسبونسي وده موجز يبقى رجل لكن ايه رسبونسي ي ب د ى هنا رسبونسي بس انت مع الرئايمر ايه مسيبي وفي السكندري يبقى رجل وبرده ايه ر س ب و ن يبقى زي ا ف ر ق بين الاول ن ا قلنا ا والسكندري ا ب ي اولا ن ا ا اول ب ن ده حاجه تباتشر ي سكندري ه هو بالك ا يبقى ساعه اوي وتاني ل ده حاجه ل اولنا رصاصه الاتراك د الاول ممكن جلبانك السم يبقى لو جايي المحطه دي بس هقول التفصيل عبالي والمراه مشي تعال نفهم ا المحطه قال ش حلو خالص كل حجام في ا ل آ خ ر كل الاجابه حجام ت ق و ل نفسك في حجات ا تبدا بعد شويه عشان منعطلش نفسي سنه ست سنين اهميه ا ل ي و عرضوا ا ازاي و او يمكنك ي ان سلسطين س ايوه وصفكشن ن تكون ر الابر في مستقبليه الاسكيا ح ويو ا سهلا ه ايز ايز من ي ا ل م س ت ق ا ل ي ه سن التلميذ ولكن هذا و ا ل م ي ح ي ي ن ا ل م س ن ي ن د هو ا ل م س ي ح ي ن ا ل م س ي ح ا ل م س ي ي ي ن ا ل م س ي ح ي ي ا ل م س ي ن ا ل م س ي ح ي ن المسيحيين المسيحيين ا ل م س ي ن ا ل م س ح ي ي ن ا ل م س ن ا ل م ن ا س ي ح ي ن ا ل م س ن ح ي ي ن ا ل م ي ح ي ي ن المسيحيين ا ل م س ي ح ي ن المسيحيين المسيحيين ا ل م ي ن د و م ر ي د ي ي ن ا ل س ي ح ن ا ل ي ح ي ن ا ل م س ي ت ي ي ن س ي ح ي ي ن ا ل س ي ي ن المسيحيين ا ل س ي ي ن ا ل ي ح ي ا ل م س ي ح ي ي ا ل م س ي ح ن المسيحيين ا ل س ي ن ل ي ن ا ل م س ي ح ي ي ل س ي ي ي ن ا ل س ي ح ي ا ل م س ي ن ا ي ه ي المسيحيين ا ي ن ا ل م س ي ح ي ن ا ل م س ل م س ي ح ي ي ا ل م س ي ح ي ي ا ل م س ي ح ي ي ا ل ي ح ي ا م بعد كده نمره ثلاثه ق ل ي سن تسعه وسن كام وسن ح د ى عشر ايه احدى عشر سنه عاصموها د ل و ق ت بقت كام بدل ت س ع ة تبقى ايه عشره وبدل ح د ى ش ر تبقى ايه تبقى اثنى عشر ايه يبقى ت س ع ة واحدى عشر ده قانون ا ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة القديمه اللي عدلته جانب ثلاثه يقولك في ح ا ل الطلاق الدبور ستيميت دبور ي ستيميت ك ا ن ي ت ق ر ي د ي الرماد حتى نحت و الفيميت لقد اردت ان اكون اثناء عشر المسجدات لدينا ع ه ر المسجدات لدينا عشر ا م س ج د ا ت لدينا عشر ا ل م س د ا ت لدينا عشر المسجدات لدينا عشر المسجدات لدينا عشر ا ل م س ج د ا ب لدينا عشر المسجدات لدينا عشر المسجدات ل د ي ن عشر المسجدات لدينا عشر المسجدات لدينا عشر ا ل ن س ب ة ل ت لدينا ع ش ا ل م س ج د ا لدينا عشر ا ل م س ج د ا لدينا ع المسجدات ل عشر المسجدات لدينا عشر ا ل م ف ا ت لدينا عشر ا ل م د ا ت لدينا ع لو ا قعدت بقى عشره افتكر ب ر م و ل ا ا ث يبقى ايه افتكر بيرمنبولا تحت هنقول سته افتكر بيرمنبولا تحت هنقول سته افتكر برمنبولا تحت هنقول سته ا ف ت ا ر برمنبولا طيب بعد كده بيقول لي سنه اربعه عشر سنه هنقول لك الـ الـ الـ ا ل ق ا ن 14 الوضعي المصري بيقولك ايه جميلة جميلة جميلة جميلة أربعة بعد ن كده عندنا سن اليمين بعد كده هو سن كامل خمسه عشر يقولك ل ايه علي لا ضحك خمسه عشر سنه يقولك ل اتحاكم في فرنسا واتشتي لاي الكورس ا ل م ع ر و ف ان اردت ان اردت ان ا ر ف ت ان اردت ا م ا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ت ان ا ر ت ان ا ر ت ان ا د ت ان اردت ان د ت ان ا ر د ان اردت ان ا ع د ت ن د ت ان اردت ان ا ل د ت ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ان ا ر ان ة ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ن ا د ت ان اردت ان اردت ان د ت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان ا ر انت شايفين عيشي ب ق ديكارد ا و و كمان سن المارس في البنات يعني تميل السن برضه اللي داخل وضعي ه ي الوضع ا ل م ا ر ي برضه م ا ي ش الاسلام ك د ا و ل ا كما ن في ا ل ق ف ر الى السفر الى السفر الى ل س ف الى السفر الى السفر ا ي ى و ل س الى ا ل س ف الى ا ل ف ر الى السفر الى س ف ر ا ل ب ن ت ب ف ر الى السفر الى ا ل س ل ى ا ل س ب ر الى ا س ف ر الى السفر الى س ف ر الى ا ل و ف ر الى ا ل س ف ة الى السفر الى ا ل الى السفر ا ل ا ل س ر ا ا ل س ن ر الى ا ل س ف الى ا ي س ف ر ا ي ى السفر الى ا ل س الى السفر الى ر الى السفر الى السفر الى السفر الى ا ل س ف e الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر ا ل س ف ر الى ر ى السفر ا ل س ف ر الى ا ل س الى ا ل س الى ا س ف ر الى ا ل ر ا ل ا ل س ف ل ى السفر الى السفر ل ى ا ل س ولد ميل يعني تستعشر صح في فيه ميل إيه اللي كام؟ ع بيحصل فيه ايه اللي بيعمل ر عنه ثمانيه ب عشر متكرر ا ب و د ه ل ا واحد ب ي ج ي تحريلي الوحده ع ن ي ل ونجم بسيبر ج ه كده والقلب ج بتاع اهم ح ا ج ة هو كان سته منتصف سنه عندنا ل دي يمكن اول ح ا ج ة ا لقيت ي ب و ن سته ن ان ي منتصف سنه ا اول ر ض ا ا ا ب و ل دي حاجه لقيت ف ف ا كونتونت م ة ا ا ل م و ف ق ي في ايه؟ ي ق و ل ى ن ت ل ت م ن ديها حاجة ت ا ي سنه ولكن هناك قياده من الممثلين في الممثلين في الممثلين في الممثلين ي الممثلين في الممثلين في الممثلين في الممثلين في الممثلين في الممثلين في ا ل م م ل ي ن في ا ل ا م ث ل ي الممثلين في ة ل م م ث ن ة ح ا ل ة د ث ن ي ا ك م ا ن ي ق و ل ي ن في الممثلين في ا ل م م ث ل ي ي الممثلين في الممثلين في الممثلين في ا عشر ث ل ي ن ف ا ل م م ث ل ي ا م ث ل ي ن في الممثلين في الممثلين في الممثلين في ا ل م م ل ي ن في الممثلين في الممثلين في الممثلين في ا ل م م ث ل ي عشان تاخر ت ا خ ت ا ج ي ت ا ن ر ت ا م ل ت ك خ ر ت ك خ ر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر ي ا خ ع ا م ر ك ن خ ر ت ا خ و ش ا ل ا خ ر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر ت ا تاخر ت ا ل ر تاخر تاخر تاخر ت ا ل ر تاخر تاخر ت ا ن ر تاخر تاخر ت ا خ ة تاخر تاخر تاخر تاخر تاخر ت ا ي ر تاخر تاخر ت ا ل ر ي ا بس متقعدش بقى زي ا ل ت ك ا ت و ا ر بقى ايه في فيهم ناس اظن يعمل ايه فضل ي 18 ايه سنة اعرفوا زياده ا 18 18 نيل ن شويه ف ن ي ولكن يجب ان ي ا قلته يكون ة ي هناك اشياء ن اخرى في ع ن المسجد الاول ي ا من المسجد برضه كان ا الاول ا او فول ايد فول سيب اليد رعب ي ا ن ه حقوق المدنيه امام ح د ي كريم ه و ل سيب الرعب تلغي الارضيه وحضر الشيخ ع ن ي حلبيه وحضر الشيخ حلبيه وحضر الشيخ حلبيه وحضر الشيخ ج و محمد ك ل ا فلما يجب ان ي ك ا م ه ن ا ما ه و ف و ب ع ب ا ل ي ل و مفيش بعض ا ل ج ل و ب ر ي ج ب ان ي ر و ن هناك جروح ويجب ان يكون ه ن ا ت جروح لما نفسه زي كابر الفلوس مش حكيله هو الاستاذ حقنا على ل يعني شو شاورما قادر ا على انجاز مثله قال عطين انجاز ي م ث ل يعني, يعني. يعني. يعني. ايه ي رب ايه يا رب ايه يا ر ي ه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا ر ايه ي رب ايه يا رب ايه ي رب ايه يا ر ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه ي رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا ر ايه يا ر ي ه ا رب ي ه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ايه يا رب ا ي يا رب ايه يا رب ايه ي ر ايه يا ر ي ه يا رب ايه يا رب ا ه يا رب ايه رب ايه يا رب ايه يا 21..وهنا نشوفي عنا ميل تويتي ع ميل صاح الميل..الفين الميل سنة ونعمل ي ن و ميل Moore ب اندفين اندفين قبل والإس ك تويتي ب ر ع ل جنزيكي و تكون لها والإس ادي عادي اول إنه كلا ك ي ل ك ر ي ع ن د لدينا ل يبقى مجموعه عند ا احنا عشبتناها كده من المال ياه بعض س ي ي د لدرب التسطور ي شوفتوها ا السيد ط و ر صحيح ت ا ل م س ي ايه ن دي الدرب م ث ل ا و ع ه ا من ا المال و ل ا ل ايه هنا ال ايه م ج م و ض ي ع ن ي ا س ت خ د من ي المال دي الحته اللي قدام دي اسمها البيزي ايه البيزي ا و ك س ي ب ا ل بول اسمها البيزي ا البيزي ا ك س ي ب ت ا ل بول صح والحته اللي قدامها دي شكل بيتو ب س ك ا ل فبيسموها ايه بينزي ودي جزء من الاكسده ي ودي بس جزء من ا ل س ف ي ن و ي د فبيسموها بينزي ايه ا ل س ف ي ن و ي د واضحه ا ل ش ن س ايه الجروب واضحه وقت ا ي م ا مش يمثل يبقى كده ا ل ل ي هي اقل من كام اقل من ثلاثه ايه ثلاثه وعشرين س ن ة احنا قولنا لا الاول ايه اي ثلاثه وعشرين سنه احنا قولنا لا في ميل ب ل ي ن ج ا في ميل بقى عشان في ميل يبقى كام م ي يبقى ك اقل من كام اقل من واحد وعشرين سنه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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا و د ه ل ا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ا ث ل ا وسهلا ا ث ل ا ث ي ن س ن ه ل ا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا او مجلس الشعب ت م ا م مجلس الشعب ن امام ل س مجلس الاسلام ن ة وقلما كنت ن ا م ت للاثنين ثلاثين سنه وقلما كنت اقوم بذلك ان اجلسنا على الاثنين ثلاثين سنه ي ق ل م ا يجب ان يكون هناك الكلام ثلاثين ي ع ي سنه محمد ح ص ن ي ايه مبارك ة يعني ا ط ل ع ا ل ل ه عمري في املا خمسه وثلاثين س ن ة لو كنت حتبقي طبعا رئيس ك ل ج م ه و ر ي ه اعتقد هي متعدله ا بين كام البيت ت ا ل ب ط مجلس ايوه ل